يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عَاذِلَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ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 كلا اذا بلغت التراقي وقيل لمن راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالسان الى ربك يومئذ للمساء فلا صدق ولا صلى ولكن ذلب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفتا من منيه يمنى ثم وكان علا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين من الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى